صاحبي جاء الغدير فهيا ارنا شعرك البليغ القوي وامتدح سيد الوصين يا ها strength, łęyiyaan. Allah pe best inspired by the Sohada, a شعر حقا فكنه وامدح علي يا قلت كيف مديح من بعد ما جافيل حديث نصا جليا ورسيا انه ليل انام من بعد خير راسي قد صار مالكا ووصيا من سواه فدنا بيا ببذل نام في الفراش هنيا كن محبا كن محبا لسيد الأوصياء أو سواه أخ النبي وكان الأخ والصير وصفي الولي أنت مني كمثل هارون من موسى حديثا موثقا ما وَابِمًا ب على النَّب النَّصَرا حينَ جؤ ييبعون شيءَ أن فرَّ حَ يا ذا النسوت القا في القراني الجليل او اتى هل اتى غير علي فاعقل القول انت كون هلالين يا محب الوصيف كثير عليا وتامل حياته سوف تلقاها سلوكا بدا وانا هججا يا ميرال في يومك الأعظم ما أذى асбу ан якули ли наси Kala. Netati al-Quran Amhineam, drop navigation cam, Qansh Veir مِنْ socih, Qasad Al-Melson The so sun